قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول لاغينا قط الله وثقوها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخافوا